بسم الله الرحمن الرحيم انت امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون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 وتحمل أفطالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والغيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون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 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِرْثًا تَلْبَسُونَهُ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَى مَا وَبِالنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ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 اموات غير أحياء، وما يشعرون أياً يبعثون. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم كرتو، وهم مفتكرون.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 ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا فاء ما يذرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم فَخَرُّوا عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْهَدُونَ فِيهِمْ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقه السلام ما كنا نعمل من سوء بلاء إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم قالدين فيها فلبئس مسوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا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 كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ودخل الجنة بما كنتم تعملون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 ما كانوا به يستهزؤون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أبأنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء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 فالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسودا وهو كظير يتوارى من القوم من أجل سُوءَ إِنَّمَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَسْ آَمَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ فَلَنَسْبِرُوا الْمِهْمَ ما تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَاكِي يُؤَخِّرُهُمْ وَلَاكِي يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِّمُونَ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أنسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى رسل من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم فَهَوَى وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالطا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تستخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَحْمَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ عَلَىٰ أُمَّةٍ مِّنْهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَعُدُّوا أَكْثَرَ مِنَ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله جعل لكم من أفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 مملوك لا يقدر على شيء ومضوازقناه من نار رزقا حسنا فهو ينفق منه فرا و جهرا فهو ينفق منه فرا و جهرا هل يستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 خَلَقَ الْفَلَكَ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم وَجَعَلَ لَكُم ثَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَثَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُسِنُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيفها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالاتي نقضت عهدهم من بعد قوه ان كفا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحييَنه فلا نحييَنه حياة طيبة ولنجزيَنَه أجره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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وإذا بدلنا آيات ما كان آياته، والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتك، بل أكثرهم لا يعلمون.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 لا جرم أنهم في الآخرة هم القاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما كتنوا ثم جاهدوا وصدر ثم جاهدوا وصدر إن ربك من بعدها لغفور رحم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 ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحم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 ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذي نختلف فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبر وما صدرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون